ولقد جاءكم موسى في البينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم وإذ أخذنا ميثاقكم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ازون قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم سم مرک م الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين مند گوالی لَتَجِدَنَّ النَّاسَ مُحْرَصًا نَّسِيَ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير مباشر له على قلبك بإذن الله مصدقًا لما بين يديه وهده وبشرى للمؤمنين نمک نوبی فِقٌن أَمْ أَنَّ كُلَّ مَا زَادُوا عَهْدًا نَّذَرَنَّهُ فَلْيَقُم مِّن نُّبُم بَلْ أَكْثَرُهُم مِّن ترجمة نانسي قنقر